الحمد لله الواحد الأحد والحمد لله الفرد الصمد والحمد لله الذي لم يلد ولم يولد والحمد لله الذي لم يكن له كهوا احد ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنا معهم بجود الله ورحمته أي الأحبة كنا نتكلم في الحلقة السابقة عن موضوع التدبر وعن أهميته وعن أثره في قلب الإنسان بل وفي جوارحه بل وعن أثره في الدنيا ثم بعد ذلك في الآخرة نريد الآن أن ننتقل سريعا إلى القاعدة الرابعة وهي ما اسميناها بالقرآن ثقيل متين كبير القرآن ثقيل متين كبير ليس بالهين لكن قبل أن نبدأ نريد إن كان هناك سؤال على ما تقدم فليتفضل من كان لديه شؤال بسم الله عبد الرحيم فضيل الشيخ قلت في حلقة الماضية أن القلب ينقسم إلى ثلاثة قلب حي وقلب مريض وقلب ميت والله عز وجل قال أثلا يتذبعون القرآن أم على قلوب أقفالها فدلت الأية أن القلب تذبع للقرآن فهو حي وقلب لم تذبع للقرآن فهو ميت يعني كيف نقسم المجمع بين التقسيم الذي ذكركم جيد هذا الصلاة طيب وبالنسبة إلى الذي جاء في كتاب الله عز وجل تقسيم القلب إلى ثلاثة أقسام قلب حي وقلب مريض وقلب ميت وجاءت دلالات الآيات بل وكذلك السنة على هذا المعنى واستمبط أهل العلم هذا المعنى من هذه النصوص وقسم القلوب إلى ثلاثة أقسام ولكن بالنسبة لما جاء في الآية الآية لم تتكلم عن قلب حي وقلب ميت، لا وإنما تكلمت عن قلب متدبر ليس عليه أقفال وقلب غير متدبر عليه عليه أقفال فالقلب الحي الذي ليس عليه أقفال الذي هو قلب متدبر هذا هو قسمه الأولى الذي قلنا إنه القلب الحي، هذا ليس عليه أقفال مطلقا أما القسمة الثانية وهو القلب غير المتدبر الذي عليه أقفال فهذا على نوعين فهذا على نوعين قلب قد زادت عليه الأقفال واستكثرت عليه حتى أنه من شدة هذه الأقفال بلغ إلى, درجتي إلى درجة الموت أصبح ميتا وهو القسم الثالث عندنا أما قلب آخر فهو قلب غير متدبر ولكن الأقفال لم تستحكم عليه لم تتكاثر عليه فما زال فيه نبض حياة ما زال فيه شيء من الحياة فهو القلب المريض في القسمة الثانية عند أهل العلم وهذا القلب المتوسط هو قلب كثير من الناس فتجده ليس بالميسة ليس بالكافر ولكنه أيضا كذلك ليس بالقلب الحي كقلب المؤمن وإنما هو قلب متوسط قلب مريض, قلب مريض. عليه أقفال ولكن هذه الأقفال لن تحكم الإغلاق على هذا القلب من كل الوجوه إنما بقيت فيه نوافذ يدخل منها النور بقيت فيه حياة يسيرة في هذا القلب هذا هو القلب المريض فالأقفال تارث أن تستحكم فيموت القلب تماما وتارث لا تكون أقفال ولكنها لم تستحكم تماما على القلب فتصل منافذ الخير يسيرة إلى هذا القلب فيبقى قلبا مريضا يبقى هو مريض كحال الإنسان المريض والحال للإنسان المريض بين الإنسان الحي الصحيح الطيب وبين الإنسان الميت الذي لا حراكة له أه. واضح؟ شكرا سؤال آخر إن كان آجري أثابت من الله فضيلة الشيخ على ما قدمتم لقد عرفنا من سبق في الحلقة الماضية أن أحسن أو أفضل حال لقراءة القرآن الكريم هو قراءته بتدبر فكيف نوفق بين هذه الحالة والحالة الأخرى التي هي في مقام التأليم مثلا لمدارسة القرآن أو مراجعته أو التسميع على شيخ، فقد تكون هذه القراءة قصل إلى حد الحذر أو أكثر من ذلك مثلما ذكرت قول عبد الله بن مشعود تكون مثل هذا الشعر فكيف الفرق بين هذا وهذا حسنا هذا سؤال مهم وجيد جدا حقيقة لأن من يسمع الكلام السابق قد يظن بأن المقصود هو ألا لا يقرأ القرآن إلا على هذه الصفة أن يقرأ القرآن إلا على هذه الصفة وهي قراءة التدبر يعني أنه يقرأ قراءة متأنية فيها تكرار وفيها تفكر وفيها تأمل وفيها وقفة طويلة جدا مع آيات يسيرة من كتاب الله عز وجل يظن أن هذا المقصود مع كل القرآن من أوله إلى آخره لا ليس هذا هو المقصود وإنما المقصود هو أن يكون لقراءة القرآن بالتدبر أن يكون لها حظ من وقتك واهتمام في قلبك فتقرأ القرآن مرات كثيرة بتدبر وتأمل وتفكر ونظر واعتبار بهذه الآيات ولا يلغي هذا أن تقرأ القرآن قراءة أخرى يكون فيها شيء من الحدر شيء من الإسراع بالقراءة ونحو ذلك هذا لا يلغيه ففي حلقات التعليم وفي حال مراجعة حفظ القرآن أو الرغبة في قراءة شيء من كتاب الله عز وجل وختم بعض أجزائه لا بأس أن يقرأ الإنسان حجراً لا بأس أن يقرأ الإنسان حدرا فقد ثبت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يحذبون القرآن سبعا يحذبون القرآن سبعا فيقسمون القرآن سبعة أقسام بحيث أنهم في الأسبوع الواحد يكون الواحد منهم قد ختم القرآن ختمة واحدة هذا أغلب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحذبون القرآن سبعا يحذبون القرآن سبعا فيجعلون من كذا لكذا هذا حزب وحزب ثاني وثالث ورابع إلى السادس المفصل من أول إلى آخر القرآن من المفصل إلى آخر القرآن هذا هو الحزب السابع ونحن بذلك سيجعلون القرآن على سبعة أحزاب وكان منهم من يجعل القرآن على ثلاثة احزاب ومنهم من يجعل القرآن على عشرة أحزاب ومنهم من يجعل القرآن على ثلاثين حزبا ونحن ذلك بحسب ما يتأثر بإنسان فكانوا يقرأون القرآن يقرؤوا القرآن حذرا في مواطن، ولكن هذا لا يعني أن تكون قراءتهم من أولها إلى آخرها في ليلهم ونهارهم كلها حذر أن تكون هذه القراءة، أن تكون قراءتهم كلها من أولها إلى آخرها حذر في حذر لا، هذا ليس بصحيح أبدا. وإنما لا بد لا بد أن يكون من قراءتك لكتاب الله عز وجل ما يكون فيه تدبر وتأمل ونظر وتفكر وقفة طويلة مع كتاب الله عز وجل ولا يمنع أن يكون هناك قراءة أخرى يكون فيها شيء من الحجر مع التنبيه على أن ما نهى عنه ابن مسعود ونهى عنه ابن عباس ونهى عنه أيضا ابن عمر رضوان الله عليهم أجمعين وهو القراءة هذ كهذ الشعر هذا لا يجوز بحال من الأحوال أن يكون ديدا المسلم مطلقا بل لا ينبغي لأي مسلم أن يقرأ القرآن على هذا النحو هدى كهد الشعر هكذا لا حول ولا قوة إلا بالله هدى كهد الشعر حتى قراءة الحدر عندما تريد أن تقرأ القرآن على شيخ تجود عليه القرآن أو تريد أن تراجع حفظك فتقرأ مع زميل لك حجرا لم تستطيع أن تقرأ قراءة مسترسلة ولكن تحضر حدرا لا بأس ولكن هذا الحذر لا بد أن يكون معه شيء من التفقر في الآيات شيء من الخضوع، شيء من النظر فيها لا يكون هكذا يعني دعني أقلوا فرق أن تقرأ مثلا في سورة عم فتقول عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون وتقرأ هكذا هذا حذر تقرأ على هذا النحو ولكن فرق أن تقرأ كتراءة بعضهم هداه الله وغفر الله لنا وله عندما يقرأ مثل هذه السورة فيقرأ في أن يتسالون عن النبي العظيم الذي هم فيه مصرفون كل سيعلمون هذا لا يجوز هذه الكرأة لا تجوز مطلقا لا في مراجعة ولا في غير ذلك فإن هذا فيه انتقاص من قدر القرآن فيه انتقاص من قدر القرآن القرآن لا يقرأ على هذا النحو تصور أنك تقرأ كلام الجبار على هذا النحو من يسويه لك ذلك من يسويه لك ذلك أن تقرأه على هذا النحو هذا به انتقاص لقدر وعظمة هذا الكتاب العظيم ولكن تقرأه حذرا مع استعاب وتأمر الآيات قليلا بعض الناس يقرأ القرآن وهو يبحك وهو يبتسم ويذهب ويجي يتكلم مع زميله يبتسم وهو يظن أنه يراجع القرآن أو ينظر في أي شيء في السماء وفي صورة أمامه أو في منظر أعجبه أو في طفل يتحرك أو في شيء وهو يقرأ القرآن هكذا عينه قلبه لن القرآن وإنما هو يريد أن يراجع الحظ المجرد هكذا يا أخي هذا لا ينبغي لك أبدا لا ينبغي لك أبدا عندما تقرأ القرآن أنت مع الله وتقرأ كلام الله سبحانه وتعالى فرسلا رسلا تحضر ولكن مع حذرك بلسانك يكون قلبك أيضا يستحضر القراءة ويستحضر شيئا من المعاني التي تجيء في هذه الآية واضح الجواب واضح إذن ندخل بعد ذلك إلى القاعدة الرابعة في هذا الشأن وهي القرآن ثقيل متين كبير سبق أن أشرنا إلى شيء من ذلك في قوله سبحانه وتعالى إن سنلقي عليك طولا ثقيلا وقلنا إن, إن هنا في الكلام عن سورة المزلمة إن, إن هنا جاءت للتعليل للتعليل لما قبلها فقد جاء قبلها أوامر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم جاءت ان وان إذا جاءت بعد أمر ونهي وما في حقنهما فإنها تكون للتعليف وهذا معلوم من لغة العرب فأنا أقول لك مثلا اشرب الدواء فإن فيه, فإن فيه شفاء أقول لك مثلا اطلب رزقك فإن في هذا خير لك ولأولادك ونحو ذلك من الكلام فتأتي إن بعد الأمر او بعد النهي فأقول لك مثلا لا تصحب الأشرار فإن في صحبتهم شر لك في دينك ودنياك ونحو ذلك من ما يأتي في كلام العرب فإن إذا جاءت بعد الأمر والنهي وما في معناها تكون للتعليم وهذا كثير جدا في كتاب الله عز وجل كثير جدا في كتاب الله عز وجل فهنا أمر الله سبحانه وتعالى أمر النبي بدءا صلى الله عليه وسلم بقوله يا أيها المتزملكم الليل إلا قليلا فأمره بقيام الليل ثم علل ذلك بقوله إنا وإنا من المعلوم أنها عبارة عن إن وإنا الفاعلين التي أصبحت إثما لإنا اسم لإنا فهي عبارة عن أصل أصلها إن نا إننا, إننا وأدرمت النونين في بعضها فأصبحت عبارة عن نونين ف. إن هذه ان التي في ان الساعدين دخلت معها فدلت على التعليل هنا دلت على أن الأمر السابق ما علته ما حكمته هو قوله سبحانه وتعالى سنلقي عليك قولا ثقيلا فلما قيام الليل ولم الصلاة في آخر الليل لأن الله عز وجل سيلقي على نبيه صلى الله عليه وسلم قولا ثقيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا قولا ثقيلا سبق الكلام أن معنى ثقيل أي أنه متين وأنه قوي وأنه كبير وأنه شديد ليس بالهين أبدا ليس بالهين مطلقا استحضار هذا المعنى يعينك أيها المؤمن على أن تقبل على كتاب ربك إقبال يليق بهذا القرآن كثير الناس يأخذ القرآن هكذا كما يأخذ جريدة كما يأخذ مجلة كما يأخذ أدنى الكتاب يأخذ القرآن على هذا النحو وهذا ما ينبأ فإن الله عز وجل أمر يحيى فقال له يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة أي كتاب؟, أي كتاب هل هو القرآن يا يحيى خذ الكتاب بقوة أي كتاب ليس القرآن وإنما المقصود هنا ماذا الانجيه أو الكتب التي نزلت قبل الإنجيل فالمقصود هنا كتاب من كتب بني إسرائيل إن كان الإنجيل فذاك وإلا ما قبله من الكتب التي تنزلت مع أن هذا في كتاب من كتب بني إسرائيل فما بالك بهذا القرآن العظيم مع أنه أرفع وأعلى وأكبر وأجل من الكتب التي تقدمها بل هو مهيمن عليها ومسيطر على كل الكتب التي جاءت من قبلها وقد جاء عن الحسن البصري رحمه الله ورحمة واسعة أن القرآن ضمن جميع ما في الكتب السابقة أن كتاب الله عز وجل هذا القرآن جمع مئة وأربعة كتب من الكتب السابقة كل ما تنزل من الله عز وجل من الكتب جمعت في هذا القرآن أي جمعت معانيها في هذا القرآن فإذا المقصود هنا أيها المؤمن أن تدرك بأن هذا الكتاب عظيم جليل وقد أمر الله يحيى أخذ الكتاب بقوة معنا الكتاب الذي سيأخذه ليس بدرجة الكتاب الذي أمرنا نحن أن أن أخذه فكتابنا أعظم من من كتبهم جميعا ولذا إذا أمر يحيى أن يأخذ الكتاب بقوة معناه أمرنا نحن أيضا بأشد من هذا أن نأخذ الكتاب نأخذ الكتاب بقوة فإن سنلقي عليك قولا ثقيلا حتى تستعد النفوس لتلقي هذا القرآن بما أمر الله عز وجل من أنواع التلقي التي تلقوا به ولولا أن الله يسره لن استطاع أحد أن يفهمه بل لم استطاع قلب بشر أن يتحمله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من الذكر يسره لنا وإلا لو أن الله لم يسره لم نستطع أبدا أن نتحمله قد تنزل هذا القرآن على أخبر الله عز وجل سبحانه وتعالى أن هذا القرآن لو تنزل على على جبل لرأيته إيش خاشعا متصدعا من خشية تصور جبل عظيم لو تنزل عليه القرآن لتصدع وخشع تصدع يعني تشقق تصور القرآن مجرد أنه ينزل سيتصدع الجبل ويتشقق من هول هذا القرآن ومن عظمة هذا القرآن. إذا بالنسبة لقلوبنا هل ممكن أن تتحمل القرآن لولا أن الله يسره لنا؟ لا يمكن هذا لأن القرآن ثقيل متين عظيم. فلا بد أن ندرك ذلك. لا بد أن ندرك ذلك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه أيضا قال إن هذا الدين ماذا متين متين نعم إن هذا الدين الدين هو القرآن وما أمر به القرآن والسنة. قد جاء الأمر به قد جاء الأمر به في القرآن ونأكد لك جاء الأمر قلنا عائدة للقرآن إن هذا الدين متين شوف أرشدك النبي صلى الله عليه وسلم كيف تتعامل بعد ذلك مع هذا القرآن المتين أرشدك بقوله صلى الله عليه وسلى عليه إن هذا الدين متين فأوظلو فيه برفق قصيأتي في الطائلة الخامسة الكلام عن هذا الأمر إن هذا الدين متين فأوظلو فيه برفق إن هذا الدين متين فأوظلو فيه برفق ولن يشاد الدينة أي وَلَنْ يُشَدِّ الْقُرْآنَ أَحَدٌ إِلَّا غلبة. غلبه من اللي بيت يغرب القرآن أو أنت غرب القرآن إذا أخذت القرآن تريد القرآن مرة واحدة وجملة واحدة لا يمكن وإنما يؤتى شيئا فشيئا كتف مع النقط كما قال الزُّفْر رحمه الله يأتي لعنب شيء شيء شيء شيء شيئا ما شيئا ما حتى يجتمع فتتعلم هذا العلم العظيم شيئا ما شيئا ما قليلا قليلا هكذا يكون أبن الناس يريد أن يأخذ القرآن كله في سنة واحدة أخي هذا من عاشر المستحيلات لم يحصل لأعلى من الناس وأفضلهم وأذكاهم وأحرصهم على العلم لن يتسر هذا لأحد من الناس أبدا ابن عباس روى عنه أنه يقول حفظت المفصل وأنا ابن إثنتي عشرة سنه شوف كم عمرت اثنا عشر سنة حفظ المفصل حفظ المفصل معنى ليس حفظ مجردا انطباع في ذهن وإنما حفظ مع مع فهم ومع إدراك مع معرفة عمر اثنا عشر سنة حفظ المفصل عندما الطفل الآن عمره ثمان سنوات يبدأ يحافظ على كله لكن ليس هذا مقصود الصحابة المقصود مقصودهن يحفظ القرآن حفظاً يكون مع الفهم والإدراك ولذا يفتخر على الصحابة يفتخر على ابن عمر وابن وبنعمر وعلى ابن الزبير وعلى أقرانه يقول أنا حفظ المفصل وأنا ابن ثلاثة عشرة سنة يفتخر بهذا اختياراً، فيمتن لهذا يمتن لهذا القرآن عظيم ليس بالهين، ولذا أيضاً قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صورة البقرة كما تبت عنه في صحيح مسلم قال اقرأوا صورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة وماذا ولا تستطيعها البطلة شوف لا تستطيعها البطلة البطلة التي هي ماذا السحرة, السحرة لا تستطيعها البطلة أبداً لقوتها وعظمتها لا تستطيعها البطلة أيها الإخوة فاصل قصير ثم نعود إلى الكلام عن هذا القرآن العظيم.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 ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسمف نصليه نارا وكان ذلك على الله يثيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله مرة أخرى في روضة من رياض القرآن كان الكلام أن يتعلق بالقرآن وأنه ثقيل متيل عظيم جليل ليس بالهين أبدا ووقفنا عند الكلام عن سورة البقرة في قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة والبطلة هؤلاء هم السحرة البطلة هم السحرة ليش ما يستطيعونها لعظمتها وجلالتها هو كبير قدرها عند الله سبحانه وتعالى لا تستطيعها البطلة أبدا لا تستطيعها البطلة مطلقا السحر هؤلاء إذا جاءتهم سورة البقرة قصمتهم وكثرتهم وأذابتهم من أولهم إلى آخرهم بل أحرقتهم حرقا عظيمة جليلة من يستطيع رسولة البقرة فات القرآن متين عظيم ولل يتأمل أمر آخر أيضاً. سورة الأنعام جاء عن أبد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد يقوي بعضها بعضا بأثانيد يقوي بعضها بعضا جاء عن بن عباس. وجاء عن ابن مسعود وجاء عن ابن عمر وجاء عن أسماء بنت أبي بكر جاء عنهم جميعا كما ذكرت لك بأساني يقوي بعضها بعضا أن سورة الأنعام لما نزلت نزلت من السماء جملة واحدة أي قطعة كاملة لم تنزل مفرطة نزلت من السماء جملة واحدة ومعها سبعون ألف ملك يجأرون بالتسبيح سبعون ألف ملك يجأرون بالتسبيح بما يجأرون بالتسبيح وسبعون ألف ملك ينزلون مع سورة واحدة من كتاب الله عز وجل إنما كان ذلك لعظمة هذه السورة لجليل قدرها لكبير منزلتها عند الله سبحانه وتعالى سبعون ألف ملك ينزلون مع سورة واحدة من سور القرآن يجأرون بالتسبيح لما يسبحون سبحان الله ما معنى سبحان الله سبحان الله معناه أنزه الله وقدس الله ادردئ الله سبحانه وتعالى من كل نقص لأنهم رأوا شيئا عظيما رأوا شيئا جليلا رأوا شيئا مهيبا فأخذوا يجأرون بالتسبيح حال تنزل سورة واحدة من سور القرآن فإذا سبعون ألف ملت وتلك سورة لا تستطيعها البطلة فالامر عظيم ليس بالهين أبدا ليس باليسير إلا على من يسرف الله سبحانه وتعالى له هذا الأمر تريده أن يستطر أيضا في قلبك مع ما سبق وهذه القائدة الرابعة أن القرآن متير عظيم كبير ليس بالهين أبدا فخذه بقدره وأعطه ما يستحق إن أردت أن تكون عالما بكتاب الله سبحانه وتعالى ولا علم إلا بالقرآن ولا فهم إلا من القرآن ولا نجاتة إلا مع القرآن ولا فلاحة إلا بالقرآن ولا فوز ولا رفعة ولا وصول للدرجات العالية إلا مع كتاب الله سبحانه وتعالى القاعدة الخامسة وهي الأخيرة معنا من القواعد التي لا بد من إدراكها حتى نستطيع أن ندخل بعد ذلك إلى لب الموضوع هي التدرج سنة كونية شرعية ضرورية التبرج سنة كونية شرعية ضرورية هذا هو التبرج في الشرع ولابد منه مع كتاب الله عز وجل بشكل أخص ولكن سأجيب عن سؤال أظن أن كثيرا من الناس قد يسأله فيقول لما الكلام عن التدرج في هذا الموضوع الكلام عن التفسير وعن أثر القرآن على الإنسان فلما يأتي الكلام عن التدرج من ضمن الحديث عن القرآن وأقول لك أيها المبارك إن مما يلحظ على كثير من المسلمين أنه يستعجل كثيرا في تطلب علم كتاب الله عز وجل وهذه العجلة شر محض عليه ومان على طريقته في تعلمه لكتاب الله وعلى منهجه في كيفية أخذه لهذا القرآن العظيم كيف ذاك أنا قد درفت التفسير سنين عددا وشرحته مرارا وتكلمت مع كثير من الناس فيما يتعلق بأيات الكتاب العزيز مشكلة كثير من الناس مع القرآن أنه يريد أن يأخذ كتاب الله عز وجل في مدة يسيرة على أقصر ما تكون فيقول لك أنا أريد أن أخذ التفسير مثلا في سنة واحدة وأريد أن أتعلم ما يتعلق بتفسير القرآن من أوله إلى آخره وفهم معانيه ومعرفة غريبه وما يتعلق بذلك سأجعل له سنتين وسأجعل ببقية العلوم أيضا كذلك الفقه سنة أو سنتين والحديث سنة أو سنتين ولغه النحو سنة أو سنتين ولحو ذلك فأريد أن يجعل مدة محددة لتفسير كتاب الله عز وجل وهذا إذا وضعه على هذا النحو لن يستطيع أن يأخذ التفسير مطلقا ذلك كما قيل في القديم حكي هذا القول عن الزهري من أراد العلم جملة ذهب عنه جملة من أراد العلم جملة ذهب عنه جملة هل يريد أن يأخذ التفسير كل من أول إلى آخره بمثل هذا لن يستطيع وإنما التفسير هو قرينك من حين أن تبدأ بالإدراك والفهم من حين أن تبلغ بل من قبل ذلك من حين أن تدرك معاني الكلام حتى ومن كان الفتاه صغيرة أو الفتاة أيضا صغيرة من حين أن يبلغ ست سنوات وسبع سنوات لا بد وان يكون متوجها لكتاب الله عز وجل راغبا في معرفة معانيه ويكبر معه هذا إلى أن ينتقل من الحياة الدنيا هذا هو التفسير التفسير ليس له سنة ولا سنتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عشر ولا عشرين ولا مئة وإنما يصحبك من حين أن تبدأ ويوقف الله قلبك بالالتفات إلى كتابه إلى أن تنتقل من الحياة الدنيا هذا هو التفسير ولذا خذ التفسير شيئا فشيئا أنت تعيش مع روضة غناء أنت تعيش في بيت من نور فلا تريد أن تخلي من هذا البيت من نور ولا يعني هذا أن ترغي بقية العلوم ترغي بقية الأمور التي لك في دينك أو دنياك أبدا وإنما لا تقل أن التفسير له كذا وكذا هذا لا يمكن لا يمكن أبدا وإنما اجعل له حد من يومك قليل أو كثير بحسب ما تفطير واصحبه في سني حياتك جميعا من أولها إلى آخرها لأن هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى هذا الأمر إذا استقر عندك عند إذن ستأخذ التفسير بشيء من, من الهين المعذرة ستأخذ التفسير بشيء من, من الهون شيء من اليسر، شيء من, من الاستعداد للصبر وإن تطاول الزمان فعندئذ أيها المبارك لابد أن تدرك سنة الله الكونية في هذا الباب وهي سنة التدرج سنة التدرج الله سبحانه وتعالى في هذا الكون جعل هناك سنة كونية بل وهي سنة شرعية بل وهي أيضا سنة ضرورية في كل أمورك من أولها إلى آخرها وهي ما يسمى بالتدرج أن تأخذ الأمور شيئا فشيئا لا تأخذ الدنيا بل ولا الاخره كلها لقمة واحدة هكذا وإنما شيئا فشيئا إبارة عن سلم تصعده مرة ثم إلى الدرجة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعه هكذا هذه السلة في كل شيء بل حتى في حياتك أنت عندما تولد تولد عمرك 40 سنة 50 سنة 60 سنة تولد عمرك إيش يوم واحد في بداية حياتك ثم تكبر تكبر قليلا كل شؤونك من أولها إلى اخرها هي, هي يا أخي جاري على هذا النحو كل السنن التي حولت من أولها إلى آخرها هي جارية على هذا النحو العلم كيف تأقول العلم كل من أوله إلى آخره لا مره مرة ومره ومره وهكذا بل كل شؤونك لو تأملتها ستجدها أنها على هذا النحو عبارة عن تدرج شيء ثم يأتي بعده شيء ثم يأتي بعده شيء وهكذا ينظر إلى المطر الذي ينزل من السماء بركه من الله عز وجل إلى هذه الأرض العطشى فينزل الله هذا السيل لها كيف ينزل لو كان ينزل دفعة واحدة هل سينفع الناس بل سيضرهم بل سيؤذيهم، ولكن الله عز وجل أنزله شيئا فشيئا نقط تنزل عليك شيئا فشيئا فتنفعك وتستفيد منها أما لو نزل جلة واحدة وكان في ذلك إبرار بك أيها الإنسان فأنزله الله رحمة بك على هذا النحو أنت أيضا كذلك في كل أمورك عندما تريد أن تطلب العن له أجل الأمور عندما تريد أن تدعو الله عز وجل عندما تريد أن تتعبد لله سبحانه وتعالى لا تكون كالمنبت الذي لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع إيش المنبت الآن مثلا نستمع موعظه عن القرآن دعنا نتكلم في القرآن سمع موضع عن القرآن وعن أهمية التفسير وعن مؤذي الناس عن التدبر وعن أكل التدبر وعن فائدته وعن عظيم أجله وعن أهميته له ولأهله وللأمة من أولها إلى اخرها قام فأعتك في بيته مدة أربعة أيام خمسة أيام ستة فتح كتب التفسير واخذ يتأمل ويتدبر هذا لن يمضي عليه أكثر من اسبوع أو اسبوعين ثلاثة سينقطع ويترك كل شيء هذا لا يكون ولا يصلح أبدا وإنما تأخذه شيئا فشيئا تأخذه شيئا فشيئا وليتأمل الآيات التي ذكرناها لك في الحلقات السابقة فيما يتعلق بالتدرج الله عزيز الأول ما أمر بماذا بالعلم ثم أمر بالدعوة ثم أمر بالعبادة التي تكون معينة لك على الدعوة ونحو ذلك تذير وذكرت لكم مثلا نأخذ من أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم أول الأوامر التي أمر بها الإنسان على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم ما هي ما هي؟ اقرأ اقرأ اقرأ باسم ربك الذي هو العلم ثم جاء الأمر بماذا بعد ذلك بالتوحيد جاء الأمر بعد العلم أن يعلم أن أعظم العلم هو هو توحيد الله سبحانه وتعالى أعظم العلم هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فجاءت الآيات تكاثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالتوحيد ونفي الشريك عنه جل وعلا فنزل قول الله سبحانه وتعالى كل هو الله أحد الله الصمد ونزل قول الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبدوا ما تعبدون وهكذا نزلت الآيات الكثيرات في نفي الشرك وإثبات التوحيد لله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك ماذا نزل نزل الأمر بمتارم الأخلاق الأمر بالإحسان لليتيم، الفقير صلة الأحام ونحو ذلك فجأت في, بداي في بدايات الدعوة تنزلت هذه الآيات ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك الجشمي يروي الإمام محمد رحمه الله في مسنده من طريق عوف ابن مالك الجُشَّي أن رَسُولَنَ أباه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مالك جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد تأمل الحديث تأمل الحديث فيه بيان لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في تبرجه في كل أموره من أولها إلى آخرها في كل أموره من أولها إلى آخرها من دون استثناء يأتيه رجل فيقول هو يا محمد إلى ما تدعو يعني إلى ماذا تدعو إلى أي شيء تدعو فماذا كان جوابه صلى الله عليه وسلم أنا أدعو إلى عبابة الله وحده لا شريك له وأدعو إلى الصلاة وإلى الصيام وإلى القرآن إلى صنة الزمن وإلى ترك الزنا وترك شرب الخمر وإلى, وإلى ترك أكل الربا وإلى وألك أبدا لم يكن هذا كلامه صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم لا شيء تعجب هذه الأعراض كيف لا شيء قال صلى الله عليه وسلم لا شيء إلا الله والرحيم. شوف كيف تبرك. وهو يخبر العرب يعلمنا كيف الدين. قال لا شيء إلا الله والرحيم. والحديث صحيح. لا شيء إلا الله والرحيم. فداكرا له أمرين اثنين فقط. الله أي توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم الرحم صلة الأرحم وما يتعلق به هذه في بداية الدعوة وإذا بل في صحيح مسلم من حديث عمر ابن عبثة سلمي أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أنت يا محمد قال أنا نبي قال وما نبي قال يأتيني الوحي من السماء قال فبي أي شيء أرسلك الله يعني هذا الذي يرسلك بالوحي من السماء بأي شيء أرسلك قال شوف, شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعلم الناس كيف يتدرب في الدعوة كيف تدرج في أمره صلى الله عليه وسلم في كل أموره ليس في فقط بل في كل حياته يقول بأي شيء ناصلك قال بصلة الأرحام فقدم الكلام عن صلة الأرحام قبل كل شيء ليش لأن الناس لن تقبل دعوتك إلى الله عز وجل تقبل أن تخرجهم من الشرك من الظلم من الطغيان إلى التوحيد إلى العدل إلى الإيمان إلا إذا كان هناك ما يجعلهم يقبلون دعوتك وهو أن تكون حسن الخلقي واصلا لرحمك عافا عن المظالم عدلا مع الناس صغيرهم وكبيرهم ولذا قال لما قاله له بأي شيء أرسله قال بصيلة الأرحام وكسر الأوثان شوف كيف الكلام بصيلة الأرحام وكسر الأوثان فأخبره أنه أرسل بكسر بصيلة الأرحام وكذلك بكسر الأوثان يعني أن الرحم معن وعن التوحيد ونشي الشرك هذه القضية في القضية إذن فيما يتعلق بالتدرج هذه سنة كونية مرورية ولذا أيضا لو تأملت في الأوامر التي جاءت في سورة مثل النعام أو سورة المائدة ذلك تجد أنها جاءت أوامر كثيرة جدا بل في سورة الأحزاب وغيرها أوامر كثيرة لم تأتي في مكة مطلقا أنه يشرب الخمر متى جاء لم في مكة كان صحابة رضوان الله عليهم أجمعين يشربون الخمر كان علي بن أدي طالب حمزة نعبد المطلب كان طلحة ابن عبد الله يشربون الخمر نعم يشربون الخمر ثبث ذلك في الصحيحين كانوا يشربون الخمر وكان ساقيهم أنس تصور المجلس يشربون خمرا وساقي أنس رضوان الله عليهم اجمعين لم يأتي النهي لكن لما دخل التوحيد في القلب دخل الإيمان تنزل النهي انتهى الأمر سكبت الخمر في في طرق المدينة إذا الخمر يجري في طرق المدينة كأنه وادي يسير لما تنزل الأمر ليش؟ لأنه كان بعد أن اشتقر الإيمان في القلب فالقضية هنا يتعلق بسنة الله عز وجل بالتدرج هذه سنة في كل أمورك أيها المؤمن وهي في كتاب الله أبين وأبهر لأن أوامر الكتاب جاءت بالتدرج أوامر الكتاب لم تأتيها كلا مرة واحدة وإنما جاءت بتدرج مقصود تعلمون الجهاد دعوني أضرب لكم مثلا للجهاد. الجهاد في أول أمره هل كان مشروعا؟ هل كان واجبا؟ هل كان مستحبا هل كان مباحا لا وإنما كان كان ماذا كان مخرما ستصور إنسان يجاهد في سبيل الله يقول قد فعل كبيرة من الكبائر ومحرما من المحرمات، لأن الله عز وجل يقول فلم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأمرنا في بدايه الأمر ماذا بكث اليد. ومرنا في بداية الأمر بكف اليد وعدم القتال وعدم القتال أبدا ولذا قال الله عز وجل في الآية الأخرى أذن للذين يقاتلون بأنهم أبلموا شوف أذن يعني قبل هذا الإذن كان الأمر ماذا كان محرما ممنوعا فالجهاد في بداية الإسلام لم يكن واجبا بل ولا مستحبا بل ولا مباحا وإنما محرم من المحرمات من قاتل بسيفه فقد وقع في كبيرة من الكبائر والعياذ بالله ولذا لما جاء خباب الميرات وثماث الصحيح وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدون من الضعف وما يجدون من الأذى فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم قوم تستعجلون بل في مسلم الإيمان الإحمد لما جاء الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أكابر أهل مكة شوف أكابر أهل مكة من أهل الكفر والعناد صندق قريش قد جمعوا في مناء في وادي مناء أكثر من سبعين رجلا من أكابر قريش في وادي مناء وكان الصحابة في أعلى الوادي فقالوا يا رسول الله فرصة لا فرصة تأذى لنا فننزل على أهل مناء هؤلاء, هؤلاء النائمين في وادي مناء ألا تأذى لنا فننزل على أهل مناء بأسيافنا فقال صلى الله عليه وسلم الذي يدرك سنن الله الكونية وسنن الله الشرعية ومنها التدرج قال لا إني لم أمر لذلك ليس هذا وقته ليس هذا حينه أبدا ولا يجوز القتال في حال إن تكون على صفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته كان أهل الكفر وصناديد قريش يمشون في أزقة مكة يطفون بالبيت وكان يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يقول لحمزة وأن يقول لعلي وأن يقول لعمر وأن يقول لطلحة وأن يقول لسعد نبي التitch عليك بأبي جهل اقتله عليك بأبي ذهب اقتله افعل به كذا اقطع رأسه كان يستطيع صلى الله عليه وسلم وكانوا سينفذون قطعا وهم أطوار الناس وكانوا يستطيعون قتلهم في حال كفر الجميع فكيف بعد الإسلام وقد أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ليس هذا هو هديه وإنما هو التدرج القتال متى يكون الجهاد متى يكون في حينه في حينه في حين أن تكون السنن الكونية قد وجدت وتهيئت لأن يبدأ أهل الإسلام بالجهاد والقتال عندئذ يشرع الكتاب أما ما عد ذلك فلا أما ما عد ذلك فلا ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحديث بن رمان كما في صحيح مسلم لما أرسله لأتى بخبري الكفر في غزوة الأحزاب في غزوة الأحزاب قال يا حديثة لا تذعرهم علي يش تذعرهم يعني لا تهيجهم لا تجعلهم يثورون علينا بعد أن اطماننات الأمر وهدأت بعد العاصف والريح التي أرصرها الله أزوجل يعني لا تحدث شيئا يجعلهم يثورون ويبهون الانتقام من أمة الإسلام الانتقام من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرسول الملهم المؤيد من السماء بعد ذلك يقول لا تحرقهم علي ليس فينا قوة ولا شبه عليهم ولا غلبة لهم فلا تدعوهم ولا تحرقهم علينا دعهم في سكونهم وفي ما هم فيه حتى أن حديثة يقول ماذا يقول فلما رأيت ظهر أبي سفيان وكان يصلي ظهره بالنار يقول فأخذت القوس أخذت القوس أريد أن أرمي يرمي ظهر أبي سفيان يقتله يقول فتذكرت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعدت القوس إلى مكانه عاد السهم وجعله في مكانه حتى لا يخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم كان هو أدرى فلوة ربي وسلم عليه بما يصلح الناس إذا التدرج على جهة العامة سنة كولية ضرورية شرعية لا بد منها في كل الأمور لا بد منها في كل الأمور نقف عند هذا الحد وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أي يرزقنا من كتابه نورا وأن يجعلنا من أهل القرآن وأن ينير بصائرنا وقلوبنا وأسماعنا وأبصارنا لكتابه سبحانه وتعالى إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد